ما حكم وجود نساء مشرفات في بعض المنتجات السلفية التي فيها رجال مشرفين وما حكم محاجثة النساء في الغرف كسق درسة والإجابة عن اشياء تخص العلم الشرعي ورد السلام الجواب أن وجود المرأة مشرفة في موقع خاص بالنساء هذا لا بأس به أما موقع فيه الرجال فلا يجوز لأن موقع الاشراف موقع مسؤولية ويكون فيه مرجع للرجال وأنتم ترون بعض المنتديات قد تكون المشرفة مرأة فإذا كتبت مقالا ستجد طبعاً من عادة الناس أنهم يتزلفون أو كثير من الناس يتزلفون للمشرفين حتى يعني لا يحذفوا مواضيعهم أو لا يتصربوا فيها أو يحسنوا إليهم فستجد الثناء العاطر من الرجال والنساء على هذه المشرفة وقد تكون كتبت مقالاً تافهاً لكن لأجل هذا الأمر تجد الترحيب ومن هذا القبيل وهذه الألفاظ اللينة الناعمة تؤثر في قلب المرأة وتكون مدخلاً من مداخل الشيطان لذلك وجود المرأة مشرفة محتكة مع الرجال هذا حرام هذا لا يجوز بل تكون خاصة بالنساء ولا تحتك بالرجال لأن الاختلاط في المنتديات وسيلة من وسائل الشيطان وكم حصل بسبب هذا الأمر من بلاء تجد مرأة عفيفة طاهرة تدخل للدعوة إلى الله لبيان منهج السلف ولتعليم الناس ثم تقع في غرام شاب من المشرفين ذا خلق حسن وديانة حسنة وسلفية مرة تكلمه عن خطأ فلان والموضوع الفلاني وغدا يعني يتطور الحال إلى مهاتفات أو إلى مكالمات عبر المسينجر أو رسائل بريد خاصة ثم تقع الفتن والعياذ بالله فلا بد من إغلاق أبواب الشيطان ومداخله فلا يجوز للمرأة أن تكون مشرفة في موقع فيه الرجال بل يجب أن تنأى بنفسها عن هذا وأن لا ترد على الرجال ولا يعني, يعني تأخذ معهم تفتح الباب معهم للأخذ والعطاء إنما يكون النساء في منتدى مستقل أو ضمن منتدى كبير لكن وحدهن ولا ينبغي للمرأة أن تدخل للمواضيع وتشارك تشكر هذا وتشكر هذا تقتصر مشاركتها على النساء وإذا رأت موضوعا جيدا للرجال إنما تشكره في نفسها دون أن تكتب شيئا هذا الذي أعتقده صوابا وأنا أحذر النساء من هذا الأمر فبعض النساء التي لم يبتلين بعد يظن أن, أن هذا فيه تشديد وأن هذا يعني المرأة بعيدة عنه لكن للأسف هناك حالات من يعني نساء من خيرة النساء ومن قبل فترة طويلة كنت يعني أرى كتابات أنا لا أعرفه شخصيا لكن أرى كتابات بعض النساء مع الرجال فما لبثت أن افتتنت بل بعض الرجال الذين يظهرون السلفية وتبين أنهم قطبيون فيما بعد غروا عدة نسوة وأصبحنا مثلهم من القطبيات فاحذروا بارك الله فيكم من هذا كذلك الإشراف على غرف البالتك وخاصة إذا تكلمت المرأة وعلقت على فلان وفلان هذا أعظم منكرا وأشد في النكير فهذا حرام يجب هذا المرأة أن الله ويحذر من المرأة التي تتخذ هذه الوسيلة وتتكلم في البالتوك وتخاطب الرجال إذا عرفت ممرأة في موضع تتكلم مع الرجال ومعروفه بذلك هذا ينبغي أن يحذر منها وأن يحذر من الموقع التي هي فيها لأن هذا من المنكر وهذا يخرب نساء المسلمين فاحذروا من هذا وفقكم الله ورعاكم. يقول: